أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ذقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقفال أو متحيزا إلى فئة فَقَدْ غَضِبَ غَضَبًا مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ مَوْعِدُ الصَّرِّمِ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد إن تستسحوا فقد جاءكم الفتح وإن تهنتهوا فهو خير لكم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 وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم ستنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن ستقوا الله يجعل لكم فرقانا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 أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 ذوق العذاب بما كنتم تكفرون قدم لكم هذه المادة موقع قراء برينا